بسم الله الرحمن الرحيم ق د أ ف ل ح المؤمنون الذين هم في ص ن ا ت ه م خاشعون والذين هم عن النبو مقلدون والذين هم من ا ل ز ك ا ة فاعلون والذين هم ل ف و ج ه م خ ا ف ظ و ن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 والذين هم على صلواتهم ي ح ا ف ض و ن اولئك هم الوارثون الذين ي ر ت و ن الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا ا ل إ ن س ا ن ونساله من صيب ثم جعلناه لطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه رضاها المضغة عظاما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 موسوعه القيامة ل النابلسي ف ق ا للعلوم الاسلاميه ا و موسوعه النابلسي للعلوم ن الاسلاميه وجلوى تنبت بالدون وصبغ ل ل آ ك ث ي ن و إ ن لكم في ا ل أ ن ع ا م العبره ن س ك ي ك م منا ف ي م فقال الملا الذين كفروا من قومه ماذا إ ل ا بشر مثلكم يريد يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه, ملائكة ما سمعت قال رب انصرني بما كذبون فاوحينا إ ل ي ه ان اسمع الكلك باعيننا ووحدنا فاذا جاء امرنا وفردت النور ف ا س ن ك فيها من كل زوجين اثنين واهلك و أ ه ل ك إ ل ا من سبق عليه القول منه م ولا تخاطبني في الذين ظلموا إ ن ه م مضرقون ف إ ذ ا استويت أ ن ت ومن م ا ك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب انزلني منزلا مباركا و أ ن ت غ ي ر المنزلين إن في ذلك لا ف أ ر س ل ن ا فيهم رسولا منهم أ ن اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره افلا تتقون س وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء ا ل آ خ ر ه واشرفناهم في الحياه الدنيا ما إ ن ك م إذا ا ل ت و ن أ ي ع ك أنكم م إ ذ ا ميتم و ك ن ت ت م ر ا ب ا ل س ي هيئة ل م ا ت ع ل و م الاسلاميه نجد دنيا قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ل ي ص ب ح ن ا ا ل ن ي ر ف أ خ ذ ت ه م ا ل ص ي ح ة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم انشانا من بعدهم قولا اخرين ما تسبق من أ م ة أ ج ل ه ا وما يستاخرون ثم أ ر س ل ن ا رسلنا شكرا كلما جاء أ م ة ه رسولها كذبوه ف أ ت ب ع ن ا بعضهم بعضا وجعلنا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 فكذبوهما فكانوا من المملكين ولقد اتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وامه آ ي ه واولناهما إ ل ى وهوه ذات قرار ومعين يا ايها الرسل كلوا من الطيبات و َ إ ِ ن َّ هذه َِِ أ ُ م َّ ت ُ ك ُ م ْ أ ُ م َّ ة ه و َ ا ح ِ ل َ ة ه و َ أ َ ن ا ربكم َُّْ ف َ ت َُ و ن فتقطعوا ََََ ص امرهم بينهم ََْ جرا َّ كل ُُّ حزب ٍِْ بما َِ لديهم َْ فرحون َِ فلو هم ُْ في ِ غمرتهم ََِِْْ خ َ ت ى حين أ ي ح ف ب و ن أ ن م ا نمدهم بهن م ا لنوبا نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إ ن الذين هم من خشيه ربهم مسبقون والذين هم ب آ ي ا ت ربهم يؤمنون والذين هم ربهم ل ا يشركون والذين يؤتون ما آ ت و ا وقلوبهم و ج ل ة أ ن ه م إ ل ى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات وهم ل ا سابقون ولا نكلف نفسا إ ل ا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يهممون بل قلوبهم في غ م ر ة من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لا يعملون حتى اذا اخرنا متقفين لا ت ج ع و ا اليوم إ ن ك م لا تنصرون وكانت آ ي ا ت ي تتلى عليكم فكنتم على أ ع ق ا ب ك م ت ن ك ف و ن مستكبرين به سائما ت ن ج ل و ن أ َ ف َ ل َ م ْ ي َْ د َ ب ح و ا القول ََْ أ َ م ْ جاءهم ََُْ ما َ لم َْ ي َ أ ْ ت ِ اباءهم َ ا ل ْ أ َ و َّ ل ِ ي ن َ م ْ لم َْ يعرفوا َِْ رسولهم َ فهم منكرون أ َ م ْ يقولوا َ نبيه ِ بل َ جاءهم ََُْ ر ولو اتبع الحق ا ه و ا ء ه ل فتبت السماوات و ا ل أ ر ض ومن ف ي ه بل أ ت ي ن ا ه م بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أ م ت س أ ل ه م فرجا فبراج ر ب ي خير وهو خير ان وإنك لتنعوهم إلى ر الذين ط مستقيم وإن ا لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم نجوا في ك غ ي ا ن ه م ي ع م و ن ولقد أ خ ذ ن ا ه م بالعذاب فما ا س ت ك ا ب و ا لربهم وما ي ت ب ر ع و ن حتى إ ذ ا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد ا ذ ا ه م وهو الذي أ ن ش ا لكم السمع ا والابصار والافئده قليلا ما تشكرون وهو الذي ذركم في الارض واليه تبصرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار افلا ترقي و بل قالوا مثل ما قال ا ل أ و ل و ن قالوا ا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أ انا لملعونتون لقد اوجنا نحن اباؤنا هذا من قبل قل لمن ا ل أ ر ض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون قل أفلا تتقون لله أفلا قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجيء ولا يجاو عليه ان كنتم ت ع ل و ن سيقولون لله قل ف أ ن ا تسخرون بل أ ت ي ن ا ه م بالحق و إ ن ه م لكاذبون ما اتخذ الله من ولد ه وما كان معه من اله اذن ذهب كل إ ل ه بما خلق وجعل ب ع ض ه م على بغض سبحان الله عما يصفون عالم ا ل غ ي ب و ا ل ش ه ا د ة فتعالى رب انا تري اني ما انوه دون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وانا على ان نريك ما نعدهم ل لقادرون ابتغ بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون وقل رب أ ع و ذ بك من ه م د ا ت الشياطين و أ ع و ذ بك رب أ ن يحضرون حتى إ ذ ا جاء ا ح د ه الموت قال رب ارجعون لعني أ ع م ل صالحا فيما تركت كلا إ ن ه ا ك ل م ة هو قائلها ومن و غ ا ئ ه م برزق الى يوم يبركون فاذا انفق في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن فقلت فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين ختموا أ ن ف س ه م في جهنم خالدون تلف ق و د و ه م وهم فيها كارثون الم تكن آ ي ا ت ي تتلى عليكم فكنتم ب ه ا تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا ش ق و ت ن ا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن قال ا ب ت و ا فيها ولا تكلمون إ ن ه كان فريق من عباده يقولون ربنا آ م ن امنا يقولون ربنا آ فاغفر لنا وارحمنا و أ ن ت خير ا ر ا ح ي ن ف ا ت ف ذ ت م و ه م سخريا حتى ان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 لو بعض يوم فاسأل العادين قال ان ي ق ا لبثتم إن ل الا قليلا لو أ ن ك م كنتم تعلمون افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم إ ل ي ه ا لا ت ر ض و ن م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 وقم رب ائتن و ق ط ح ن وانت خير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 والذين يرمون المؤصنات ثم لم ياتوا بارض وتجودا فلرجوهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون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 والقامسه ان لونه الله عليه ان كان من الكاذبين و ي د ر ى عنها العذاب ان تشهد أ ر ض ى شهادات بالله انه لمن الكاذبين وَلَا قَدُوا لَا اللَّهِ ع ي ك موسوعه ر م ت النابلسي ا للعلوم الاسلاميه ت بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما افتتب من الاثم والذي تولاك بقوم ن ه م له عذاب عظيم لولا إ اجتمع شروظا المؤمنون والمؤمنات ب أ ن ف س ه م خيرا لولا جاءوا عليه م أ ر ب ع ة شهداء ف إ ذ ا لم ي أ ت و ا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وتلقونه ب أ ل س ن ت ك م وتقولون ب أ ه و ا ئ ك م ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا اذ سننتموه قلتم ما ي ك و ن لنا أن نتكلم ويبين الله لكم الامانه والله عليم حكيم ان الذين يحبون ان ت ج ي ع الفاحشه في الذين آ م ن و ا لهم عذاب اليم في الدنيا و ا ل آ خ ر ه والله يعلم وانتم لا ترضون ولولا ف ل الله عليكم ورحمته و أ ن الله ر ؤ و ف رحيم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان ف إ ن ه ي أ م ر بالفخشاء ولولا قبض الله عليكم ورحمتكم وما زكاكم ى من احد ابدا ولكن, ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم من ا ل ت ر ن يؤتوه ل ل ق ر ب ى والمساكين و ا ل م ؤ ا ج ر ي ن في سبيل الله وليغفروا وليصفقوا الا تحبون أ ن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ا ل ذ ي ن يرون ا ل م ق ص ن ا ت الغافلات المؤمنات ا ل ع ي و ب في الدنيا و ا ل آ خ ر ة ولهم عذاب ا ل عظيم يوم تشهد عليهم أ ل س ن ت ه م و أ ي د ي ه م و أ ر ج ل ه م بما كانوا يعملون يومئذ يوقفهم دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين القبيثات للقبيسين والقبيثون للطيبات ل م ت ج ل ه الدكتور محمد ا ت ب ا ل ن ا ل س ا ل م ؤ م ن ي ن يغضوا من أ ب صارم ه ويحفظوا فروجهم ذلك أ ز ك ا لهم إ ن الله ق ب ي ر بما ي س م ع و ن و ك ل للمؤمنات يغضبن أ ب صارم ه ويحفظن فروجهم ولا ي ب د ي ن زينتهم إلا ما ضرر منها ضرر ولا ي ر ب ن بخورنا جنوبهم على ولا يبغين زينتهن إ ل ا لبطولتهن او ا ب ا ء ه o h、oh, oh. م و ا و ع ه النابلسي ا ا ومن يكرهن للعلوم الاسلاميه ق د أ ن ل ي ا ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظه ل ل م س ت ق ي ن الله نور السماوات و ا ل أ ر ض مثل نوره كمشكاه فيها مصباح المصباح في ز ج ا ج ة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 ت م س س ه نار نور على نور يهدي الله بنوره من يشاء و ي غ ر ر الله ا ل أ م ث ا ل للناس و ا ل ل ه بكل شيء عليم في بيوت ا ل أ ب ن ى الله ان ترفع و ا ل ر ف ي اسمه يسبح له فيها بالغلو و ا ل ا ص ا ل رجال لا تلهيهم تجاره يخافون يوما ت ت ق د ب فيه القلوب و ا ل أ ب ص ا ر ليجد يوم الله أ ح ق ن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله ي ر ج ق من يشاء والذين كفروا اعمالهم كشراب بصيغه يحسب الظمان ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنه والله سريع الحساب أ و كظلمات في بحر المجد او شاء موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات شركه الهدى ل ل و ر ا فما ك ه دعويه ر غير ربحيه من في ا ل س م ا ا و ت و ا ل أ مضمون اجتماعي والله ع ل م بما يفعلون ولله ملك السماوات و ا ل أ ر ض و إ ل ى الله البصير أ ل م تر أ ن الله يهدي سفارا ثم يؤلف بينه ثم يجعل ه و ر ك م ا فترى الورق يخرج ف ت ر موسوعه ض النابلسي للعلوم الاسلاميه ء من ب ن ص ي ب من يكاد سنا درق يذهب ف الابصار يقلب الله الليل والنهار ان في ذلك العبر سلب للابصار والله خلق كل ذلك م ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أ ر ض ه يخلق الله ما شاء إن الله على كل شيء قدير لقد أن ا ذ ل ن ا ايات مبينات والله يهدي من يشاء إ ل ى ص ر ا ق مستقيم ويقولون آ م ن ا بالله وبالرسول و أ ط ر ن ا ثم يتولى ف ر ي ق وما اولئك بالمؤمنين واذا دعو الى إ الله ورسوله ليحكم بينهم إ ل ى فريق منهم معرضون وان يكن لهم الخوف ياتوا إ ل ي ه مشحنين افي قلوبهم أم ام ب أ يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل أ و ل ئ ك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا كان المؤمنين قول دوا إلى ورسوله و موسوعه م النابلسي م ف ل ح و و للعلوم ر الاسلاميه م بالله جهد ألمانهم لإن قل لا تقسموا طاعه معروفه ان الله خ ب ي ع بما ت م و ن ق ل أطيع ا ل ل ه و أ ط ي ع الرسول فان تولوا فانما علي ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوا تهتدوا وما على الرسول الا البلاء المبين وعن الله الذين آ م ن و ا منكم وعملوا الصالحات ليستقبلنكم في ا ل أ ر ض كما استغلب الذين من قبلهم, قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد قولهم ا م ا يعبدونني لا يشركون به شيئا ومن كبر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا ا ل ر ج و ل لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا م ب ج ز ي ن في ا ل أ ر ض وماواهن ولبئس النصير يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ل ي س ت ا ذ ن ك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 ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على ب ع كذلك ر ب ي ت الله لكم ا ل آ ي ا ت والله عليم ح س ي م و إ ذ ا بلغ ا ل أ ط ف ا ل و ك <majadenlaughsEsže203> <نضح> <Sch> <apology> م الحرم ف ل ي س ت أ ذ ن و ا كما ا س ت أ ذ ن الذين من ق ب ل ه كذلك يبين الله لكم آ ي ا ت ه والله عليم خ ك ي م فليس عليهن جناح أ ن ي ض ع ن ثيابهن غير م ت ب ر ج ا ت ب ز ي ن ة و أ ن يستعففن خير لهم والله سميع ع ل ي ليس على ا ل أ ع م ى خرجوا ولا على ا ل أ ع ر ج خرجوا و ل ولانفسكم ان ت َ أ ْ خ ُ ك ُ و ن َ ل ي س ع ل ي ك م و ا أ ن تاكلوا جميعا أ و أ ش ت ا ق ا ف إ ذ ا دخلتم ب ل و ب ا فتلموا على انفسكم ت ح ي ة من عند الله م ب ا ر ك ة ط ي ب ة كذلك يبين الله لكم ل ل ع ك م ت ل و ن إ ن م النابلسي ا م م للعلوم الاسلاميه ع أمر ت أ ذ ن و م ن و ن بالله و ر س و ل ه ف إ ذ النابلسي استأذنك للعلوم م ا ل ا س ل ا م ا ه كدعاء بعضكم ب ع ض قد يعلم الله الذي ن يتسللون منكم لوادا ف ل ي ح ذ ر الذي ن ي خ ا ل فيه ان تصيبهم ف ت ن ة أ و يصيبهم عذاب أ ل ا إ ن لله ما في السماوات والارض ق َ د ْ ي َ ع ْ ل َ م ما انتم ْ عليه ََِْ ويوم َََْ ينزعون ََ اليه ِ فينبئهم ََُِّ بما َ عملوا والله ََُّ بكل ُِِّ شيء َْ تبارك الذي نزل الفرقان على عددهم للعالمين、نذيرا. الذي له ملك ل نذيرا ا ا س ولم ا ا ت و أ ر ض و ل يكن س ت ج د ولدا ولم ي له ش ر ي ف في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديره وتخذ من دونه اليه لا يقول شيئا وقال ل ه و انهم لا يكونوا شيئا ومفلحون ولا يكونوا انفسهم درهم ولا نفع ولا يكونوا انفسهم د ر وقال الذين كفروا إ ن هذا إ ل ا اذ ك ن ا م ت و ا ه و أ م ا ن ه وعليه قوم آ خ ر و ن فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أ س ا س ر ا ل أ و ل ي ن ارتكبنا فليكن وراه ما لهذا الرسول ي أ ك ل الطعام ويمشي في ا ل أ س و ا ق لولا ل ل و انزل أ إ ل ي ه ملك فيكون معه نبيرا أ و يلقى اليه كنز أ و تكونه ج ن ة ي أ ك ل منها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 تحشي ا ل أ ن ه ا ر ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساح واعتدنا من كذب بالساح سعيرا واذا القوا منها مكانا ضيقا مقربين ل دعوا ن ا ل ك سبورا لا تدعوا اليوم سبورا واحدا وادعوا سبورا كثيرا قل اذلك خير ام جنه القلد التي هدى المستقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعبا مسئولا ويوم يحصرون وما ي ع ب د و ن منه أ ض ل ل ت م عبادي هؤلاء أ م هم ظ ل و ا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي ن ن ا أ ن نتجد من دونك من أ و ل ي ا ء و ل ا ك ولكن متعتهم واباءهم حتى ن س و وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يضل منكم نزقه عذابا كبيرا وما أ ر س ل ن ا قبلك من المرسلين إ ل ا إ ن ه م ل ي أ ك ل و ن الطعام وييشون في ا ل أ س و ا ق واجعلنا بعضكم لبعض ف ت ن ة ا ت س ر و ن وكان ربك بصير